التفسير طاسين, طاسين تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات القرآن وكتاب مبين هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه من تدبره وعلم أنه من عند الله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 وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الكفرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم أعمالهم السيئات فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد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 سأتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق أو أتيكم بشعلة نار مأخودة منها رجاء أن تتدفئوا بها من البرد فلما جاءها نودي بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله ان قدس من في النار ومن حولها من الملائكة وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم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 ضمن تسع ايات تشهد بصدقك هي مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما خارجين عن طاعه الله بالكفر به فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة قالوا هذا الذي جاء به موسى من الْآيَاتِ سحر بي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين وكفروا بهذه الْآيَاتِ البينات ولم يقروا بها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 ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا إلى وادي النمل موضع بالشام قالت نملة من النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم إذ لو علموا بكم لما داسوكم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 ولما سمع سليمان كلامها تبسم ضاحكا من قولها هذا وقال داعيا ربه سبحانه رب وفقني وألهمني أن أَشْكُرَ نعمتك التي أَنْعَمْتَ بها علي وعلى والدي ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترطبيه وَأَدْخِلْنِي برحمتك في جملة عبادك الصالحين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 لا عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فقال لما تبين له غيابه لا عذابا شديدا او لا عقابا له على غيابه او لا ياتيني بحجه واضحه تبين عذره في الغياب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 وحسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون إليه ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي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 ما كنت قضية أمرا حتى تحطروني وتظهروا رأيكم فيه قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قال لها الأشرف من قومها نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس قوي في الحرب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 وصير سادتها واشرافها اذلاء بعدما كانوا فيه من العزه وَكَذَلِكَ وكذلك يفعل الملوك دائما اذا تغلبوا على اهل قريه ليزرعوا الهيبه والرعب في النفوس وانني مرسله اليهم بهديه فنظرت بما يرجع واني مرسله الى صاحب الكتاب وقومه هديه وانظر ماذا تاتي به الرسل بعد ارسال هذه الهديه فلما جاء سليمان قال اتم بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم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 فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم بل أنتم الذين تفرحون بما يهدى إليكم من حطام الدنيا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم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 قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال سليمان عليه السلام مخاطبا اعيان اهل ملكه يا ايها الملأ ايكم ياتيني بسرير ملكها قبل ان ياتوني منقادين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 قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أنا أتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك بأن ادعو الله سيأتي به فدعا فاستجاب الله له دعاءه فلما رأى سليمان سريرها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سبحانه ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها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 قال سليمان عليه السلام غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها ننظر اتهتدي إلى معرفة أنه سريرها أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت ملكة السبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا لها أهذا مثل عرشك فأجاب الطبق السؤال كأنه هو فقال سليمان وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور وكنا مقادين لأمر الله مطيعين له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 قيل لها دخول الصرح فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي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 وَقَدْ مع سليمان سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْمَخْلُوقَاتِ ولقد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن الله اللَّهَ فَإِذَا هُمْ يختصمون يَخْتَصِمُونَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ فِي النَّسَبِ صَالِحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ فَإِذًا هُمْ بَعْدَ دَعْوَتِهِ إياهم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 وكان في مدينه الحجر تسعه رجال يفسدون في الارض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالايمان والعمل الصالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي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 واذكر ايها الرسول لوطا حين قال لقومه موبخا اياهم ومنكرا عليهم اتاتون الخصلة القبيحة وهي اللواط في انديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون لا لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء لا تريدون إعفافا ولا ولدا وإنما قضاء شهوة بهينية بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي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 قالوا ذلك استهزاء بآل الوطن الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش بل ينكرون عليه مرتكبها فانجيناه وأهله الا امراته قدرناها من الغابرين فسلمناه وسلمنا أهله إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين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 خير اما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا ام خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق؟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 جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا فإله مع الله بل أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون أما صير الْأَرْضَ مستقرة ثَابِتَةً لا تضرب بمن عليها وصير داخلها أنهار تجري وصير لها جبال ثوابت وصير بين البحرين المالح والعدب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعدب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب أمعبود فعل ذلك مع الله لا بل معظمهم لا يعلمون ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته أَمَّ يُجِيبُ الْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهُمَّ عَلَّاَ قُلِي لَمْ مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يُجِيبُ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَشَتَّدَ إِذَا دَعَاهُ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 امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي؟ اله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر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 أم من يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحييه بعدما يميته ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها أما عبود يفعل ذلك مع الله قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق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 بل قد عميت بصائرهم عنها وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وابا انا لمخرجون وقال الذين كفروا مستنكرين اذا متنا وكنا ترابا ايمكن ان نبعث احياء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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ حَيْثُ يَتْرُكُ مُعَاجَلَتَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ مَعْنَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعْصِي وَلَكِنَّ مُعْظَمَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى مَا يُنْعِمُ بِهِ عليهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَضْمِرُ قُلُوبُ عِبَادِهِ وَمَا يُظهِرُونَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَسَيَجَازِيهِمْ عَلَيْهِ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 وَإِنَّهُ لَهُ دَوَاعَ وَرَحْمَةٌ, للمؤمنين وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين وَإِنَّهُ جاء فيه وَرَحْمَةٌ ربك الْعَامِلِينَ بِمَا بحكمه إِنَّ رَبَّكَ العليم وَهُوَ الْعَزِيزُ العليم إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل فيرحم المؤمن ويعدب الكافر وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمقتل فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 ولا تسمع من اصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ولست بهدي من عميت بصائرهم عن الحق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 أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أن ناجعنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون ويوم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 وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك وهي في واقع الأمر تسير مسرعات سير السحاب صنع الله فهو الذي يحركها إنه خبير بما تفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها ما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 وله سبحانه ملك كل شيء وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعه وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وأمرت أن أتروى القرآن على الناس فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإدعان للحق وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه